يَغْمُرُنَا أَوْلَادُهُ حَوْلَيْنِ كَرِيمَيْنِ لِمَنْ عَاوَدَ كَيْدًا كَوَبَاءَ وَعَلَى الْمَوْعُودِ لَعُونُ ذُكْرُهُمْ لَا تَسْوَدُ مَا بولدها ولا مولود ذهب ولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتجاور فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تستطيع